الْحَيُّ الْقَيُّومُ نزل عَلَيْكَ الكتاب بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لما بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ مِن قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ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 فَأَمَّا الذيينَ فِي قُدوبِهِمْ زَرُون فَتَّبِرونَ مَا تَشَبهَه مِنْ مُبَتِرا الفِتْنَة إبتِراَأَ الفِتنَةِ وَبتِ غَأَتَأْوِيل وَماَا يَعلَمُ تَأوِيلَهُ إ الله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 إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا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 والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقطا فئتون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 في ذلك عبره لا للابصار زيّن للناس حب الشهوات من النساء والبلن والقناطير المقنطره والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرف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 خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا والمنفقين والمستغفرين بالأسعار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينكم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حافظوا لَمْ تُوَجِّهْ وَجْهَكَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَ وَقُلْ لِّلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ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 মালিকল মুল কে চো তিল মুলক চষা ও কমি চষা ও চোম চষা ও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 الله نفسه والله رءوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله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 ان الله اصطفى ادم ونوحا والابراهيم وال عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض ذرية بعضها من بعض وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَلَمَّا وَضَعَتْ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ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 انَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ قَالَ رَبِّ إِنَّا يَكُونُ لِي غُلامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عاقر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 ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجيتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه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 بَا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أَجْرَهُمْ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 الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَنَاتَكُمْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا فَقُلْتُ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ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 ان الله هو العزيز الحكيم فان تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بالمُفْسِدِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ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 التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ هَأَ أنْتُمْ هَؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لكم به علم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 وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ وَالضَّآئِفَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ يا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ يا اَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَقَالَ الطَّائِفَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجِهَنَّاهُ وَاغْفِرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يغتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يغتيه من يشاء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 ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تجرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وَإذ أأَخَذَ اللهَّهُ مِثاق النَّ بّينَلَمتَيتكُم منِ كتابابِ وَحكممَةِثُ جاءكُم رَسُول ثمُ جاءكُمْ رَسُول صَدِْقُ لِمَا معكُمْ لتُؤمِن النَّ بهِه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 والأرض طوعا وكرها أفغير دين الله يبغون وَلَهُ أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون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 خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم والاولئك هم الضالون ان الذين كفروا واماتوا وان كفر فلن يقبل من احدهم فلن يقبل من احدهم من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 تُنْشهَد وَمَ اللهَّهُ بغافٍِعََّ تَعمَدون ياأَهَا الذينَ آمَنوا إ تُطعُوا فَيقم مِن الذي نَوتُكتابابَ يا أيهَ الذينَ آمَنُوا إ تُطعوا فرَيق مِنَ الذي نَوتُ الكِتاب يَدّكُم بعدَئمانانكُم كَافِرين وكيف تكفرون وا انتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم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 ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم يوم تبياض وجوههم وتسود وجوه يوم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 َّ لا صَرون ظُرِبَة عليهلَيْهِ مُذذِلَّة وَينماَا ثُقِفُوا إلَّا بحَابَلٍ مِنَ الله وَحبَلٍ مِنَ النَّاس وَباءُ بِغَضَ بِ مَِ الله وَظُِبَت عَلَنِمُمَسْكَنَ ذَلِكَ ب بأنَّم كَانوا وَكفررونَ بآياتِ الل نواقُتُلونَ الأباء بِورِعَ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 إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما, والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلا فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين كم ان يمدكم ربكم بثلاثه الاف بثلاثه الاف من الملائكه موازلين بل ان تصبر وتتقوا ياتكم من فورهم هذا يمدكم ربكم بخمسه الاف بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر من عند الله وما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 وَالَّذِينَ يُمَتِّعُونَ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ آمَنُوا فِيهِ الصَّرَائِ وَالضَّرَاءِ وَكَاضِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَلَى النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ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 جَنَّاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ العاملين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 وَلومَحصَ الله الذيينَ آمَنُوا وَيَحَقَ الكَافِرين أَمْ حَسِبَةُم آتَدَقُل الجََّةَ وَلََّا يَعلَمِ اللُ الذيينَ جَهَد مِكُمْ وَلَما يَعلَمِ اللهُ الذيينَ جَهَد مِكُمْ وَعلَمَ الصَّابِرين. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمْتَنُّونَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أُقْتِلَ أَعَقَلْتُمْ عَلَى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 ثواب الآخرة نؤتهي منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنون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 وَلَقَدْ صدقكم الله ووعده اتحسسونه باذنه حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون منكم من يري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 اِتَّصِدُّوا وَلا تَلْعَبُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُم غَمًّا بِغَمٍّ فَأَثَابَكُم غَمًّا بِغَمٍّ لِكَي لا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسٍ يَغْشَى طَائِفَةً مِّنكُمْ يَغْشَى طَائِفَةً منكم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 لَنَا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هُنَا قُلْ لَئِن كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عليهم القتل إلى وَلِيَدَتَ لَ اللهَّهُ مَا فيِي صُدورِكُمْ وَلومَحصَ مَا فيِي قُلوبِكُمْ واللَّهُ عَلمُ بِذاتِ الصُدُ إِ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 والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله او موتم لمغفرة من الله ورحمه لمغفرة من الله ورحمه خير مما يجمعون ولئن موتم او قتلتم لالى الله تحشرون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 أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبَتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّا هَذَا قُلْهُ وَمِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ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 يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ الَّذِينَ قَالُوا لإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَا يُطَاعُونَ مَا قُتِلُوا قُلْ فَدَرَّؤُوا عَن أَنفُسِكُمْ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضل فرحين بما آتاهم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 وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فَانْتَقَلُوا بِنِعْمَةٍ مِنْ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ إِنَّمَا ذَٰلِكُمْ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ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 لقد سَمعَ اللهَّ قَوْلَ الذي نَقَادُ إ الله فَق وَنَحْنُ أأَغْنيا سَنَكتُفُ مَا قَادُ وَقَتْ لَ الأاب بِغيرِ حََّّ وَنَقودُ ذُوقُ الحريق ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا ان الله عهد الينا ان لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان حتى ياتينا بقربان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 কুল্ল নফসিয়া ই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 لا تَبْلُونَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَا تَسْمَعُوا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهِ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ غُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ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 إن فِي خَلْق السَّماواتِ وَالْأَض وقتتِلَ في الليلِ وَنهارلَ آيات لولبابَ الذينَ يذكُونَ اللهَّهَ قِيام ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا مَا خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقلا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته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 الذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واؤذوا في سبيله وقاتلوا وقتلوا لا أكفرن عنهم لا أكفرن عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار فواذب من عند الله والله ع حسنُ الثابَ لا يوكَ تقلبُ الذيين كَفرَوا في البادَ متى بلثَّ مؤوهُ جهم وبِس المهاد لكن الذينَ تقّم لَم جَّ ت ت جم تحته الأه قَالِدِينَا فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا عَهَدَ ٱللَّهُ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَٰشِعِينَ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 وَاتَّقَض اللهَّ ه دَعَلَكُ